بسم الله الرحمن الرحيم بناء خوايب أخشندى مهربان عبس وتولى أنجاه الأعمى في غمبر صلى الله عليه وسلم روي جرش كرد فشته الكرد كشويرك هتلاي وما يدرك لعله يذك أو يذكر فتن فعه الذكر توتوزانيت بالك أو شيرة بيع بحق ببيتها يا بيري بيتها أو يكلب بيري تواتها ذا أو بيركر نوا سودي بيع بجانيت أما من استغنا فأنت له تصدّى وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا يَزَّكَّى كَتِي أَوِي كَخُوِي بِي نِياز دَزَانِي تو رويت ايدا كيت وهيز أو بي خوي باقنا كاتوا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى بەڵام ئەو کەسەی کە بە پەلە دێبۆلات وە ترسی تو دەترسێ تۆ خۆتی لێهەڵە دەکەیت کەلا ئنەها تەڤکیڕه فمەن شا ەکەڕ بێگومان ئەو ڕێنموونیانەی کە بۆت هاتووە بێدارکەرەوەی ئادەمیە ئینجا ئەو کەسەی بیەوێ بي یادی خوا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كأورين مونيانش نسراوة ولا سنفريتش هيجاي با يبلن دي باك كبدس نوينراني باريزي خير خواوان قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ بَكُشْتَ خِرَابْتِرِينَ نَفْرِينِ لِي بِآدَمِي تَنْبِي نَزَانَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ بِرْنَاكَ آتَوَ بِزَانَي كَخْوَالَ تِي لدلو پیگ آو دلوستی کردو و ریچی خستوا ثم السبیل يسره ثم أماته فأقبره لپاشا ریگای چاک و خراپی بو آسان کردوا انزا دیمرین او دیخات گوروا ثم اذا شاء انشره لە پاشان کات کویستی زندوی زیندووی کلا لم ما یقض ما بەڕاستی ئەوی اوی کخوا خوا فەرمانی پیدا و ئادەمی آدمی نەهێناوە نه هیناوا فل الانسان الى طعامه تبامرف خوار خوا دمن بکات أن صبنا الماء صب براستي تي إملهور وباران من دارجان تون دارجان دنيك ثم شقنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبة لا تكشان زوي من لا بجيا تون إن زاروا أنمان لنابيا دان ويلا وعنبا وقبا وزيتون ونخلا وتريو سوزا وزيتون دال خرما وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وباخات تروفر وميولور متعلكم ولأنعامكم بوجآن خوتن أجلتن فإذا جاءت الصخ كاتك شاخ وشريخي راجد يوم يفول مرء من أخي أو راجي كمرؤ لبراي ودايتي وباوتي وصاحبته وبنيه وجني وقراني لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني هموية كأجلوان لو رجدا كاريتي وايهة كسر كسي تري نبرجة وجوه يوميه اذِم مُسفره ضاحكة مستبشرة زار رخصال لو رجدا غشوا ذوانا دمبا شادمانا وشادمان ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وزار رخصال لو رجدا تفوتو ذي بسرويا لَدَا مَا وِدَى رَشْدَ جِرْسَأَنْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَ أَوَانَ أَوَانًا كَبِيبَاءَ وَجُنَاهَ كَارُ تَوَامَبَان